وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى وهذا الدرس استكمال للدرس السابق ألا وهو الأخذ بالرفق في العبادات ويتبعه درس اليوم وعنوانه التزام الالتزام والنذر التزام النذري في العبادات اقرأ من حيث انتهينا بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله ونحوه حديث أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقالوا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد ليصلي وفي ري... أحدكم نشاطه إي نعم وفي رواية لا حلوه إي نعم بارك الله فيك هذا الحديث أخرجه البخاري أخرجه مسلم و. دلالته ظاهرة على مقصد المصنف على مقصد الإمام الشاطبي هنا رحمه الله وهو النهي نهي المكلف على عن التشديد على نفسه في العبادات فزينب رضي الله عنها كانت تصلي فإذا فترت وضعفت عن الصلاة استعانت بسبب هو خارج عن طاقتها فهو الاعتماد على الحبل والمطلوب من المكلف أن يتعبد الله عز وجل في حدود طاقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقيم الواجبات وينتهي عن المحرمات ويسارع في الخيرات وهذه المسارعة في الخيرات منضبطة بمثل هذه الأحاديث فإن المكلف قد يطمع في نفسه أنه يستطيع أن يفعل كذا وكذا وكذا، لكن تقديره هذا يكون على خلاف الواقع، تقديره لا يتناسب مع طاقته، فهذه الأحاديث تدل على أنه يتأمل في نفسه، فيتحمل من التكاليف ما يطيق، أما الواجبات فيقيمها والمحظورات والمنهيات فيبتعد عنها، وباب المسارعة بالخيرات والمندوبات ينبغي أن يضبطه. بحسب طاقته وقدرته ولذلك ورد النهي هنا قال لا أي لا تفعل ذلك حلوه ثم ذكر هذا التوجيه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد أو فإذا كسل أو فتر قعد إيه نعم اقرأ بارك الله بي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم لا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصلي ونم الحديث أي نعم. وهو في معنى الحديث الأول في معنى الحديث الأول فعبد الله بن عمر رضي الله عنه ظن أن في طاقته وقدرته أنه يتحمل ذلك والذي أنزل هذه التكاليف على البشر هو الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالله يعلم طاقاتنا وما تتحمل والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما علمه الله أن البشر لا يطيقون هذا فنهاه عن ذلك والمكلف ظن أنه يطيق والشريعة التي وضعها الله للمكلفين وضعها وهو يعلم أن عباده لا يطيقون ذلك ولذلك حد لهم حدا ففي الصيام مثلا أن يصوم يوم ويفطر يوما مع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك فقال لا أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك وهو توجيه للمكلف بأن يعلم أن ما قصد إليه ليس بأفضل وأن تركه هو الأفضل وعلى هذا يجب عليه أن ينقذ وقد يتأول المكلف كما تأول عبد الله بن عامر رضي الله عنه لكنه فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم انقاذ لذلك سمع وأطاعه فلما قال له صم صيام داود افطر صم يوما وافطر يوما قبل مع أنه كان يريد أن يسرد الصوم والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا عليه السلام وإنما وجهه لأدرى من ذلك فقال صم ثلاثة أيام من كل شام فأبى إلا أن يلتزم أن يصوم صيام داود أن يفطر يوما أن يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما فلما كبر وشق عليه ذلك قال يا ليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الذي في الحديث فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فهذا هو المتناسب مع خلقة الإنسان فإن الله خلق الإنسان خلقه وهداه وقدر له شأنه وقدر له طاقته وأنزل هذا التكليف بما يتناسب مع ذلك أنزل هذا التكليف الرباني بما يتناسب مع طاقة الإنسان كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فما كان في هذه الشريعة فهو في وسع المكلف فينبغي للإنسان ألا يشدد على نفسه ويحملها على ما ليس في هذا الشرع فإن هذا نوع من الاعتداء وكذلك هذه الشريعة جعلت حدودا للتكاليف، فمثلا في الصيام جعلت أقصى حد أعلى حد أن يصوم يوم ويفطر يوم لكن هل هذا الحد الأعلى لجميع الناس لا ما يقدر عليه كل أحد ولذلك جعله الله على سبيل إيش؟ على سبيل التخير. فما الذي تختاره أنت تصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو تصوم يوم وتفطر يوم لكن بحسب حالك أنت أنت أدرى بنفسك وعلى هذا فما ينبغي للإنسان أن يميل بالتكاليف على جانب دون جانب فالإنسان مثلاً مطلوب منه أداء الواجبات مطلوب والواجبات هذه تتنوع منها أمور تتعلق به بنفسه للصلوات المفروضات وما في حكمها من العبادات ومنها أمور تتعدى إلى غيره كالنفع العام ومنها أمور أيضاً كالنفع العام صلة الأرحام ومنها أمور تدخل في طلب العلم ومنها أمور تتعلق بالأمر معروف أنها على المنكر ومنها أمور تتعلق بفروض الكفايات لأن الإنسان يندب له أن يشارك في فروض الكفايات لأن فروض الكفايات إذا كانت الأمة لا تقوم بها أثم الناس جميعا فهناك مجالات كثيرة ومطلوب منه أن يشارك في عموم النفع العام تعلم العلم أو الجهاد بتعليمه، لأن تعليم العلم جهاد، والدعوة إلى الله جهاد، وكذلك الصبر على الشدائد، الصبر على الطاعات، الصبر على المعاصي، الصبر على أقدار الله، والبذل بقدر ما يستطيع من ماله، من خلقه، من تعامله الحسن مع الناس، السعي في منافع المسلمين، هناك مجالات كثيرة، فما ينبغي للمكلف أن يميل على جانب دون جانب. هذا معنى مهم في النظر إلى ملاحظة المكلف لنفسه لأن هذا يدخل تحت تحقيق المناطق يعني تحت معرفتك أنت بحالك ونفسك وبما تلزمك يعني الإنسان مثلا الذي ما عنده أولاد ليس كالذي عنده أولاد الذي عنده أولاد تزيد عليه التكاليف. الإنسان مثلاً الذي أرحمه كثير ليس كالذي أرحمه واحد أو اثنين مثلاً الإنسان الذي يتوجب عليه تعليم العلم مثلاً أو يتعين عليه الإنسان الذي مثلاً يتحمل تبعات في الأمر المعروف أنه عن منكر الإنسان الذي يعيش بين أُناس يحتاجون إلى الدعو والتعليم ونحو ذلك فالناس يتفاوتون فأنت أدرى بحالك <تصفيق> والمقصود هو التوازن في التكاليف وتحملها بصفة عامة على نحو تقدر عليه الملحظ الثاني وهذا كله ممكن أن تدل عليه هذه الأحاديث المذكورة الأمر الثاني أن هذه التكاليف تتفاوت من حيث المرتبة ومن حيث المصلحة ففيها واجبات عينية أنت إذا نظرت الآن في خصوص نفسك عليك واجبات عينية عليك واجبات كفائية تدخل في الفرض الكفائي ثم هذه بعد الواجبات العينية هناك أمور يتفاوت النظر الشرعي لها بحسب تقديم الأولى والمهم الأهم على المهم وأنت تشعر بذلك إذا رجعت إلى دراسة حالك تجد هذا وما من إنسان إلا وتنطبق عليه هذه الأمور سواء كان عالما أو طالب علم أو يشتغل بالدعوة أو مثلاً تاجر ينفق المال أو غير ذلك فكلهم محتاج إلى هذا الترتيب أن يلاحظ هذا الترتيب في نفسه والأمر الثالث الذي ينبغي للجميع ملاحظته أن التكليف مبني على الدوام والاستمرار حتى تموت حتى تلقى الله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين فأنت تلاحظ طاقتك فيما بقي من عمرك ولا تلاحظ طاقتك في بعض الفترات المحدودة، كما سئت من حديث عمرو بن العاص، فإنه كان يلاحظ نشاطه وقوته، ولم يكن يلاحظ ما سيؤول إليه أمره. والله عز وجل قال: "واعبد ربك حتى يأتيك" اليقين. وتحمل التكاليف وتحمل وتحملهم الدعوة والجهاد والأمر هذا يحتاج الإنسان أن يلاحظ فيه الزمان كله، لأن المقصود الاستمرار، مقصود في العبادة الاستمرار على العبادة. والمقصود في العبادة الإحسان فيها والديمومة لأن العمل المستمر الدائم المرتب المتوازن يكون أنفع لك وللناس والعمل الكثير المنقطع نفعه ينقطع ولذلك ورد في الحديث وإن كان المصنف قد يسوقه والله أعلم ورد في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المنبتل أرضاً قطعاً ولا ظهرا أبقى والمنبت الذي يحمل نفسه ودابته ما لا يطيق كما في الحديث فلا هو وصل وصل إلى مقصوده من سفره ولا هو سلمت له دابته والمقصود هو أن يصل إلى الهدف من سفره وأن تبقى له الآلة التي أو الدابة التي يحمل عليها والمنبت لا تبقى له لا يصل لا يصل إلى نهاية مقصده ولا تبقى له آلهة ودابته فكذلك الإنسان الإنسان في سفر في سفر إلى الله ويتحمل التكاليف الخاصة به والخاص بقومته والعامه تحمل هذا ويتحمل هذا فينبغي أن يلاحظ في جهده هذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها وهي مشار إليها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن العينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا وقس على ذلك وللمسلمين حظ ولزوارك حظ وللعلم حظ وللدعوة والأمر المعروف حظ وللسعي في صنايع المعروف حظ وكل ذلك من الحضوض الشرعية التي دعاك الشرع إليها هنا الله. وفي رواية عن أبي سلمة قال حدثني عبد الله بن عمر بن العاص قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته فقال لم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلا يا رسول الله ولم أعرف ذلك إلا الخير قال فإن فإن كان كذلك أو قال كذلك فحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقاً ولزوارك عليك حقاً ولجسدك عليك حقاً. قال فصوم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبد الناس. قال فقلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. قال وقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقراه في كل عشرين. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حقا ولزوارك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فشددت فشدد الله عليه قال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمر لأن أكون, لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إليَّ من أهلي ومالي مرينة بارك الله لي. دلالة الحديث واضحة على ما سبق على ما سبقت الإشارة إليه وأما الأمر الثالث الذي سبقت الإشارة إليه وهو أن يلاحظ الإنسان عمره المديد الذي يجب أن يعبد الله فيه عبادة صحيحة متوازنة مستمرة ليس فيها ملل ولا ضجر وليس فيها حرج ولا عنت. وأن يستمر في ذلك حتى يلقى الله هذا الدليل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر فهذا مما ينبغي أن يلاحظ الإنسان ذلك في حياته وعلى هذا فإن الإنسان إذا تحمل التكاليف الشرعية فإنه يصبر يحقق ثمراتها ويصبر على تحمل التكاليف وإلا أن التكاليف في ذاتها تحتاج إلى صبر تحتاج إلى جهد لكن كل ذلك في طاقة الإنسان والحمد لله بفضل الله عز وجل ولذلك الصحابة كانوا يطيقون حتى الجهاد في سبيل الله وإذا ماتوا شهداء في سبيل الله لا تحملوا ذلك وصبروا واحتسبوا لأن هذا كله في طاقة الإنسان جعل الله ذلك في طاقة الإنسان وكذلك قيام الليل وكذلك الصيام وكذلك البذل قد يبذل الإنسان نصف ماله وبذل نصف المال فيه كلفة فيه مشقة لكن تطيب نفس الإنسان بذلك فيبدله في سبيل الله وغير ذلك من أسباب البذل الكثيرة لكن كل ذلك في حدود هذه الأحاديث المذكورة كل ذلك فيما حددت الشريعة الأفضلية فيه فلا يأتي يفرض المكلف قدرًا أعلى فيقول هذا هو أفضل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك وأبواب الخير والجهاد والدعوة والأمر معروف أنها على المنكر والبذل والعطاء والصبر والاحتساب وأعلاها الشهادة في سبيل الله وغير ذلك من أسباب البذل العظيمة في الإسلام كل ذلك مما يطيقه الإنسان بإذن الله بقدر ما يرزقه الله من الإيمان ويثبته فهذا كافٍ لأن يسارع في الخيرات في هذه الأبواب ولا يأتي يدخل في أمور منهي عنها ويقول هي أفضل، فإن ذلك مما لا يليق بالمكلف. إيه نعم. وفي الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال ذكر رجل عند رسول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد، وذكر عنده آخر برعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بالرعه والرعه المراد بها هنا الرفق والتيسير لاحظ ف... هنا لأن. أي... قال فيه الترمذي قال فيه الترمذي حسن غريب وإسناده فيه ضعف قال هنا المحقق فيه محمد بن عبد الرحمن ابن نبيه وهو مجهول لكن من حيث المعنى العام حيث المعنى العام النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالرفق فقال عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق بشيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه ولا ريب أن الرفق في الاستمرار في العمل والدعوة إلى الله عز وجل وتحمل التكاليف لا ريب أنه أنفع لأنه أكثر أكثر نفعا وأكثر أجراء أي نعم وأما الثاني ما يقابله وهو كما سبق في الحديث إن المنبتل أرضاً قطع ولا ظهراً, ولا ظهرا أبقى إذا قابلت بين الاثنين أيهما يكون أنفع الأول الأول لأنه أعم من حيث النفع وتتحقق فيه التكاليف الشرعية على أحسن وجه إيه نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإنني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر إني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر إني أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أخشىكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي بجملتها تدل على الأخل في التسهيل والتيسير وإنما يتصور ذلك على الوجه الأول من عدم الالتزام وإن, مع ال وإن تصور مع الالتزام فعلى جهة, فعلى جهة ما لا يشق الدوام فيه حسب ما نفسره الآن نعم الكلام على هذا الحديث مضى معكم في أول الكتاب وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله وقد أورده المصنف هناك ليبين أن هذا من مما نهيه عنه لأنه ابتداع يعني النفس قد تميل إلى أمر تظنه شرعي وليس بالشرع. ولذلك الإنسان إذا تعلم العلم وصبر عليه نفع نفسه ونفع غيره لأن ما يتأمله الإنسان أول الأمر بادئ, بادئ الرأي يظن أنه أمر طيب شرعي في بعض المسائل لكن لما يعرضه على العلم إن كان ما يحب السنة ممن يحب السنة ويلتزم بها فإن السنة تدله على الخير فيبتعد عما في ذهنه وإن ظهر له بادئ الأمر أنه مصلحة فهنا مثلا الثلاثة، أحدهم ظهر له أن المصلحة أن يصوم الدهر ولا يفتر، وأن ذلك أكثر لأجره، والثاني رأى المصلحة لتكثل ل المسابقة في العبادات أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدا، والثالث رأى المصلحة أنه يصلي الليل فلا ينام أبدا، هذه المصالح. ليست مقصودة للشارع لو كانت مقصودة لطلبها يطلبها في نصوص في نصوص عامة في نصوص خاصة يحث عليها لكن ليست مقصودة للشارع لأنها ليست في مقدور المكلف إلا بتعب ومشقة وبانحراف في تطبيق التكاليف فهذا الذي لا يتزوج ويعتزل النساء فلابد أن يقع في المشقة وقد تصيبه أمور نفسية يكرهها وقد يؤدي به الاعتزال عن الخلق هذا من الناحية التي تخصه هو إلا أن يكون معذوراً بسبب آخر لكن إن كان يشتاقل النساء وعنده قدرة عنده الباء وعنده القدرة ويعزف عن ذلك بسبب مجرد التعبد فإنه لا بد أن تصيبه أشياء كثيرة في نفسه الأمر الثاني أنه يريد كثر الأجر ليس كذلك وترك الأسباب التي تكثر الأجر وهي طلب الولد وحسن معاشرة الزوجة تربية الأسرة وحث هؤلاء الأولاد على عمل الطاعات والجهاد في سبيل الله وقد يكون فيهم شهداء قد يكون منهم علماء وظن أنه باعتزاله النساء وعدم الزواج وحققه مصلحة وهذا مما يدلكم على قصر نظر المكلف حتى وإن كانت المصلحة في ظنه مصلحة تنبعث عن حسن قصد منه أما الثاني الذي لا لن ينام الليل فكيف سيعمل بالنهار وماذا سيصنع بتكاليف النهار وهي كثيرة جدا كيف سيصنع بها وأما الذي سيصوم الدهر هل يستطيع أن يواصل فلا شك أن هذه نظرة سريعة خاطئة لتحقيق نوع من المصالح طبعا السبب الذي حملهم عليه أنهم يريدون يسابقون غيرهم لكن المسابقة لا تكون بهذه الصورة ولذلك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام تقالوا عبادته لكن بسبب نظرة نظرتهم الجزئية النبي عليه الصلاة والسلام كانت التكاليف في الواجبات العينية التي عليه وفي إقامة أمر هذه الشريعة وفي السعي في تحقيق فروض الكفاء للأمة وفي تربيتها وتعليمها والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وتعليم العلم والصبر على ذلك أبواب واسعة من العمل يعملها النبي عليه الصلاة والسلام لكن النظر الجزئي عندهم ضيق عليهم أنظارهم حتى أنهم تقالوا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا شك خطأ فلما أخبروا كأنهم تقال لها والمكلف قد ينظر نظرا جزئيا في الأمور يوقعه في في خطأ كثير ثم ماذا على الأول الذي قال أنام أو صل الليل أبدا ولا أنام ماذا عليه لو صلى ثلث الليل ثم بقيته نام وفي نهاره اشتغل بعموم التكاليف الكثيرة التي يتعدى نفعها الصحابة رضو الله عليهم اشتغلوا بالتكاليف الكثيرة التي يتعدى نفعها ومما يتعدى نفع الجهاد في سبيل الله وما صبروا عليه من الأذى وما تحملوا فيه من التكاليف وما بذلوه من أموالهم هذا ترتب عليه نفع عظيم للأمة فلماذا هذا الإنسان لا يعمل مثل هذه الأعمال وأبابها مفتوحة الأمر الثاني الذي يقول اعتزل النساء ما مصلحته في ذلك؟ لما لا يتزوج الواحدة قدر في الثانية وينقدر في الثالثة بحسب قدرته ثم يكثر الولد ثم يعلمهم ثم يجاهد بهم في سبيل الله ويدعو إلى الله وينفق المال ويسعى في الخيرات ويأكل من الطيبات ويصل الأرحام ويدعو إلى الله عز وجل ويشارك في ما تحتاجه الأمة ماذا عليه لو صنع ذلك وكذلك الذي بعده قال أصوم الدهر ولا أفتر هذا النظر نظر جزئي وكثير من العباد ينظرون للدين هذا النظر الجزئي. لكن كانوا هؤلاء أسرع استجابة لأنهم تلقوا التوجيه السريع الواضح القوي بل فيه تهديد من رغب عن سنتي فليس مني يعني هذا أشبه الطرد في وعيد شديد فتلقوا التوجيه الشديد القوي الحاسم وفي نفس الوقت كان المجتمع كله يهيئهم للتوازن الصحيح فتراجعوا لكن الذي جاءوا بعد ذلك في العصور متأخرة من الإسلام كل طائفة أخذت جزءا معينة من الإسلام ولم يستجيبوا لهذا التوجيه لأن تجزئت الإسلام على هذا النحو سواء في الأمور العبادية أو في المعاملات أو في مسائل التربية أو غيره هذا النحو هو الذي أضعف أحوال المسلمين الوقت يضرون أم يعني ورأيت إنسان من العباد الزهاد لكن فهم هذا الفهم الجزئي كيف ستجد نفعه لنفسي ونفعه للآخرين لابد أن تجد فيه نقص كثير ولذلك إذا تأملتم رحمكم الله شوال الصحابة وجدتمهم صحة الاعتقاد عباده وفضل وتقوى وبذل وعلم وصلة أرحام ومعاملة حسنة وتزوج وولد وعمل في الدنيا وسعي في صناع المعروف وأعظم صناع المعروف أنهم مدوا الإسلام وانتقلوا معه في كل مكان حتى ماتوا شهداء في سبيل الله هذا هو الصحيح إذا بذل الإنسان نفسه على هذا المستوى هذا قد فتح الله له من أبواب الأجر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وإذا أدخل الإنسان نفسه في معنى ضيق بهذه الصورة الموجودة في الحديث هذا إنسان فوت على نفسه أجراً عظيما مع أنه يقصد ماذا؟ يقصد تكثير الأجر فتأمل هذا المعنى فإن الأمة أحوج ما تكون للتربيه للتربيه عليه ويكفي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس منه يزؤون الإسلام إلى تجزئا ويمزقونه تمزيقا ويميلون إلى جانب دون جانب يصح فيهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي ليس مني من رغب عن طريقتي فليس مني أطرى بارك الله فأما إن التزم أحد ذلك التزاما فعلى وجهين إما على جهة النذر وذلك مكروه ابتداءا لاحظ هنا سينتقل الآن إلى نوع من الالتزام أشد من الأول. الأول لاحظ أن فيه نوع من الالتزام أن يلزم الإنسان نفسه بما لم يطلب منه. الله ما طلب من الناس ما طلب من المكلف أن يصوم فلا يفطر وأن يعتزل النساء فلا تتزوج. الله ما طلب من الناس هذا. فكونه يلزم نفسه هذا نوع من الالتزام. لكن ليس نذراً هل يسمى نذراً بالمصطلح الفقهي؟ مم. ماذا تسميه؟ سمونه نذر أو لا؟ لكن تسموه نذر وإلزام، ولا ماذا تسمونه؟ متى نسمي النوع الأول نذراً؟ يعني المصنف هنا قال وإنما يتصور ذلك على وجه على الوجه الأول من عدم الالتزام وإن, تصو وإن تصور وإن تصويرا على الالتزام وعلى وجه على جهة ما لا يشق الدوام فيه ثم تكلم بعد ذلك قال فأما إن التزم أحد ذلك إلتزاما فهو على وجهين وكأنه يرى أن النذر من باب الالتزام وهذا صحيح النذر من باب الالتزام كان يقول الإنسان علي لله أن أصوم كذا وكذا علي لله أن أحج تطوعا هذا نذر وتعرفون حكم النذر وسيأتي الأحاديث في هذا الأول هذا المذكور في الأحاديث من أي نوع هل هو من نوع النذر المذكور عند الفقهاء هيا أقرأ بارك الله فيك ثم بعد ذلك تجيبون على هذا السؤال أقرأ ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر يقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشهية. هذه صورته مثلا أن يقول الإنسان لأن شف الله مريضي لا بكذا وكذا لأن رد الله غائبي لأجعلنا هذا البيت وقفا لله <تصفيق> هذا نذر ولذلك الفقهاء والمحدثون يجعلونه تحت الأحاديث. وسمّيه هنا بخيلاً لأنه لم يعمد إلى الصدقة إلا بشرط وهذا بخل لم يتصدق إلا بشرط والشرط فيه معنى المعاوضة كذا ولا لا لما يقول لك الإنسان إن أعطيتني كذا أعطيتك كذا هذه فيه معنى الشرط والمعاوضة ولا لا فيه معنى الشرط والمعاوضة ولذلك الشرط على الله لا يكون إلا من بخيل وفيه معنى آخر أيضا مذموم كما سئتي هنا وفي رواية النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل وإنما ورد هذا الحديث والله أعلم تنبيها على عادة العرب في أنها كانت تنذر إن شف الله مريضي فعلي صوم كذا وإن قدم غائبي أو قدم غائبي أو إن أغنان الله فعلي صدقت كذا فيقول لا يغني من قدر الله شيئا بل من قدر الله له المرض أو الصحة أو الغنى أو الفقر أو غير ذلك فالنذر لم يوضع سببا لذلك كما وضعت سلة الرحم سببا في الزيادة في العمر مثلا على الوجه الذي ذكره العلماء، بل النذر وعدمه في ذلك سواء، ولكن الله يستخرج به من البخيل بشرعه الوفاء به لقوله تعالى. بشرعية الوفاء. بشرعية الوفاء به لقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وبه قال جماعة من العلماء كمالك والشافعي. ووجه النهي أنه من باب التشديد على النفس وهو الذي تقدم الاستشهاد به على كراهيته بارك الله فيك. الاستشهاد على كراهيته الحديث المذكور هنا ومن نذر أن يطيع الله فليطعه أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه فهنا إذن هذا الباب مكمل لما قبله لأن هذا فيه من التشديد على النفس ما صورة التشديد هنا الذي أشار إليه المصنف ما هي صورة التشديد هنا؟ على نفسه. عندما يندر نذرا فيقول إن رد الله غائبي أو شفى مريضي أو نجح ولدي أو تحقق أمر من أمالي، فلله علي أن أصنع كذا وكذا. ما وجه التشديد هنا على النفس الله. الإلزام. طيب. أي نعم. أحسنت. مجموعة ال ال الجوابين. أنه إلزام قد لا يستطيع أن يحققه مثلا قال لله علي أن رد الله غايب أن أصوم شهرا ومرض قبل هذا الشهر كيف يصوم أو لم يمرض لكن شق عليه الصيام فتملل من العبادة ما أنهى هذا الشهر إلا وهو ينتظر متى ينتهي هذا الشهر يصوم في تملل وتضجر ما حمله على ذلك ما الذي يحمله على ذلك أما إذا رجعت هذا الذي أشار إليه المصنف هو التشديد إلى النفس أما إذا رجعت إلى ما ورد في الحديث من التعليل فهو كراهية أن يعقد الإنسان مع الله مثل هذه العقود يا رب إن صنعت لي كذا وكذا صنعت كذا وكذا ولذلك ورد إنما يستخرج به من البخيل الذي يتأخر عن الطاعات والبذل والعطاء ثم إذا اشتدت عليه الأمور أو يحتاج إلى شيء قال اللهم إن أعطيتني كذا صنعته كذا ولذلك سمي بخيل يعني في وقت الرخاء والسعى والعطاء والإمكان يقبض يده ما يعمل شيء فصدق اعمل اسعى في القروبات شحيح على نفسه بالخير إذا اعتورته المشاكل وكثرت عليه أو تمنى أمنية معينة قال ربي أنا أعطيتني كذا وأعطيتني كذا صنعت كذا وصنعت كذا ولذلك سمي إيش إنما يستخرج به من البخيل <تصفيق> <تصفيق> الأمر الثاني أيضا الذي أشار إليه المحدثون أن فيه علة أخرى وهي أشد من هذه وهي أشد من الأولى يعني عندكم أمرين الآن تشديد عن النفس وصفه بأنه بخيل وهو كذلك أمر ثالث أشد من سابقيه وهو أنه يتعامل مع الله على طريق المعاوضة فقد يظن بجهله أن الله عز وجل إذا وفى له بمطلوبه أن الله محتاج لعبادته ولذلك تقبل صدقته وأعطاه مقابل ذلك كذا وكذا وهذا شديد جدا لاحظتم الآن؟ قد يكون في قصر فهم أو جهل فيظن أنه لأنه أعطى الله كذا وكذا الله أعطاه كذا وكذا فكأن الله في حاجة إلى عطاء يعني لا يقدم له ولا يؤخر إلا إذا أعطى ربه والله غني عن عن عبادة المخلوقين وهذا المعنى إذا وقع في نفس المكلف فإنه خطير وقد أشار إليه أهل العلم في تفسير هذه الأحاديد نعود إلى السؤال السابق إذا كان النذر بهذه الصورة وهو أن يكون مكروه نذر مكروه وإذا دخل فيه المكلف وجب عليه أن يفي به وهذه من المسائل المستثناء في الشريعة أن يكون غير مطلوب مكروه لا يريده الشرع ثم يلزمك به إذا دخلت فيه وسماه المصنف هنا التزام والنذر التزام صحيح النذر التزام فما وجه علاقته بما مضى الذي مضى التزام أو أدنى من الالتزام كأن يقول الإنسان أصوم عشرة أيام ولا يقول لله علي أن أصوم عشرة أيام لا يقول لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما لا يقول كذا لا يقول لله علي أن أصوم الاثنين والخميس ولا أصبح إيش؟ أصبح نذر لكن يلتزم صيام الاثنين والخميس دائما أو يلتزم مثلا صيام ثلاثة أيام كل شهر أو يلتزم أن يصوم يوما ويفطر يوما طبعا صيام الثلاثة الأيام وصيام الاثنين والخميس هذا وردت في السنة لأن الإنسان يطيقه لكن إذا بدأ يقرم من الصورة المنهية عنها اللي هي يصوم يوم ويوم ويوم يتابع الصيام قريم منها أن يصوم يوم ويفطر يوم فلا يؤذن له في أن يصوم يوم ويفطر يوم إلا إذا بالغ وشدد على نفسه مثل حديث عبد الله عمر بن العاص بل كان يريد أن يصوم الدهر فكأن النبي نقله من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة قال تصوم ثلاثة أيام فلما رآه مصرا على صيام الدهر قال لا أفضل من صيام داود ولم يقل فعليك به وإلا الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الثلاثين لكن التزامه بأن يصوم يوم ويفطر يوم هذا النبي ما وجهه إليه لكن لما أبى ترك النبي له ذلك لأن من حيث الأصل مشروع من حيث الأصل مشروع لكن هل هذا نذر يعني صورة فعل عبد الله بن عمر العاص نذر ليس نذر، لكن التزام أو كأنه أخذ على نفسه أن يصوم ذلك ولأنه أشبه العهد بل عهد يجب الوفاء به لكن أيهما ألزم هذه الصورة ولا النذر ألا هو ألزم النذر ولذلك ساق المصنف بعد ذلك الكلام على النذر وسبب ذلك أنه يريد أن يبين أن الالتزام يكون على وجهين إما على جهة النذر وإما أن يكون على غير جهة النذر فما كان على جهة النذر فكما سمعتم الأحاديث الواردة فيه <تصفيق> والشبه بينهما أن الذي يلزم نفسه كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو العاص فإنه يخشى عليه أن لا يطيق ذلك وشبهه في مسألة النذر أن من نذر نذرا معينا. فإنه يخشى عليه أن لا يستطيع الوفاء به ولذلك كره له ذلك وهذا الذي أشار إليها المصنف في مسألة التشديد على النفس وإن كانت هناك أسباب أخرى لكراهية النذر كما سلف في الإشارة إليها القسم المذكور هنا والكلام في مسألة النذر القسم في النذر هنا ووصفه بالكراهة هذا في كل أنواع النذر ولا في هذا النوع فقط يعني مثلا في نذر مباح ولا النذر في أصله مكروه النذر في أصله مكروه لكن في نوع ثاني محرم ما هو نعم نذر المعصية وأعلاه تحريما وأشده تحريما الشرك أن ينذر الإنسان إن شفاه الله أو شفى مريضه أو حقق أمله أن يطف بقبر فلان أو فلان أو, أو, أو, أو, أو, أو, أو أن يدعو غير الله أو أن يصنع كذا أو أن يتقرب بالنذور لغير الله هذا النذر شرك كما هو معلوم الشرك الأكبر هناك أحكام تتعلق بالنذر المصنف لم يفصل الكلام فيها لأنه ليس مقصوده ليس مقصوده رحمه الله التفصيل في ذلك لكن لا بأس من الإشارة إليها وهي ما يتعلق بالنذر الذي هو الشرك الأكبر وهذا سبق مثاله كذلك النذر قد يكون معصية نذر قد يكون معصية فبأي شيء نفتي صاحبه إذا نذر نذر المعصية بماذا يفتي أهل العلم يقول أن يتركه لورود الحديث من نذر أن يعصل الله. ولا يعصي لو نذر أن يحج ماشيا هم؟ هذا نذر طاعة لو نذر أن يحج ماشيا حافيا نذر طاعة ولا نذر معصية هم؟ نعم ننقله إلى السنة صحيح لأنه شدد على نفسه فننقله إلى السنة نذر أن يصوم ولا يتكلم أو أن يصوم ولا يستظل ماذا نصنع به ماذا نقول له نقول له صم وهو طاعة واترك ماذا هم وترك المعصية وهي أن تصوم ولا تستظل تصوم وأنت في الشمس لأن الله عز وجل لا يريد أن يعذب عباده فينهى عن ذلك مثلا لو نذر أن يصوم شهر رجب ماذا نصنع به؟ منهي عن صيامه ولا لا؟ ماذا نصنع به؟ هم؟ مم. ماذا نقول له أنتم في المسائل الأولى نقلتموه إلى السنة أو لا فننقله إلى السنة ننقله يصوم شهر شهر آخر يصوم شهرا آخر يصوم شعبان مثلا هنا والنذر في أحاديث كثيرة إذا أحببتم أن تراجعوها لو نذر في ما لا يملك ينفذ نذره أو لا لا يكون النذره نافذا ومن العلماء من ذكر أنه إذا نذر نذر معصية فنهيناه عنه فإنه يكفر عن ذلك والنذر يكون له حكم اليمين في بعض الأحيان إذا قصد به النهي عن العمل لا مجرد القربة فإنه يكون له حكم اليمين وعلى هذا يكفر كفارة يمين المصنف ذكر بعض الأحاديث هنا مثل حديث عبد الله بن عمر إن النذر لا يأتي بخير ومن المسائل المتعلقة بالنذر أن النذر يكون من المسلم ويكون من الكافر فإذا كان من المسلم في طاعة يجب عليه الوفاء وإذا كان من الكافر إذا جاء إنسان أسلم ثم قال نذرت في الجاهلية نذر في حال كفره أن يصنع كذا وكذا من الطاعات فيجب عليه هذا النذر أو لا يجب عليه لحديث عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية إني كنت نذرت أن أعتكف في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك وأما الذي سئلتم عنه فجوابه في الحديث حديد عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية هذه الزيادة ليست في البخاري حافية ليست في مسلم نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام فأمرتني أن استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتي لها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب مع أن النذر هنا بادئ النظر أنه متعلق بعبادة فيكون جائزا لكن نهيت عن ذلك ومن نذر نذر معصية فإنه لا يجب عليه الوفاء بذلك ويرد إلى السنة إذا أمكن, يرد إلى السنة إذا أمكن رده إلى السنة هنا طيب اقرأ بارك وإما على جهة الالتزام غير النذري فكأنه نوع من الوعد والوفاء بالعهد مطلوب فكأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع لاحظوا ب... هنا أنه في عبارتين عند الشاطبي هنا يستعملها العبارة الأولى الالتزام النذري والعبارة الثانية الالتزام غير النذري والمقصود بالالتزام النذري ما يدخل تحت باب النذر عند الفقهاء وسبق معكم الأحاديث وشيء مما يتعلق بأحكام النذر الالتزام غير النذري هو أشبه ما ورد في حديث عبد الله بن عمر بن العاص فهو تشديد أيضا وعليه يأتي ما تقدم في حديث الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره؟ وقال أحدهم أما أنا فأفعل كذا إلى آخره ونحوه وقع في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول لا أقوم من الليل ولا أصوم النهار ما عشت وليس بمعنى النذر إذ لو كان كذلك لم يقل له صم من الشهر ثلاثة أيام صم كذا ولقال له أوف بنذرك لأنه صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه فأما الالتزام بالمعنى النذري لكن مستنباط المصنفون ما رأيكم فيه يعني يقول لو كان بمعنى النذر لم يقل له صم من الشهر ثلاثة أيام بل قال له أوف بنذرك من أين استنبط المصنف هذا؟ مم. ما هو حديث النظر؟ من نذر أن يطيع الله فليطيع وهو ذكره هنا قال من نذر أن يطيع الله فليطيع لكن هذا يستخرج من الحديث؟ لماذا؟ فيه نهي عن سرد الصيام وخوف المشقة أيضا وإلا فإن الذي يحج ماشيا أو حافيا هل المشي حافي معصية ليس من معصية لكن من, من الذي استنكره النبي في شأنها لما استفتته قال لتمشي ولتركب ما الذي استنكره أنها شددت على نفسها وعلى هذا فالنذر النذر هنا لو أن الإنسان نذر على نفسه نذراً لا يمكن أن يطيقه فلا شك هنا وإن قلنا أوفب نذرك الفتوى في حقي ليست بعملية ليس أمر العملية ممكنًا ما يستطيع فهو يرد إلى أقرب إلى أقرب ما يمكنه ويعلم بالسنة مثل لو إنسان قال أنا نذرت وأنا حج ماشيا ثم انقطع في الطريق وأغمي عليه أو حتى لو لم يغم عليه ماذا نقول له يقول أتم عملك ولا نقول له ولتمشي ولا ولتركب مع أنه من حيث الأصل المشي ليس بمعصية المشي ليس بمعصية تمشي حافيا هذا ليس بمعصية فهنا الأقرب أن يقال أنه فيما لا يمكنه عمله فيما لا يتمكن منه بأي سبب بأن يكون العمل مثلا ليس موضوع لذلك مثل واحد نذر أن يصوم يتطوع لله بالصيام كل يوم هذا منهي عنه ولا لا أو مثلا نذر أن يقوم الليل فلا ينام أو نذر أن لا يتزوج النساء مثلا فما أشبه ذلك مما قد يدخل على المكلف مخالفة الشرع ولو بالتشديد على نفسه بما لا يطيق فالأقرب أن ينظر إلى ما هو أقرب من ذلك ويعلم يعلم ينبه كما ورد في حديث المرأة التي أرادت أن تمشي حافية تمشي إلى الحج فإن هذا نذر لكن مع ذلك دلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى السنة فيرد الإنسان إلى السنة هنا <تصفيق> فأما الالتزام بالمعنى النذري فلا بد من الوفاء به وجوبا لا ندبا على ما قاله العلماء وجاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه وهو وهو مذكور في كتب الفقه فلا نطيل فيه وفلا نطيل به. وهذا فرق واضح لأن الالتزام النذري يجب الوفاء به وأما إذا داوم الإنسان على صيام ثلاثة أيام مثلا من كل شهر أو داوم على بعض الطاعات فهذا يندب له الاستمرار ولا نقول يجب عليه ولا نقول يجب عليه ليس له حكم النذر هنا وأما بالمعنى الثاني فالأجلة تقتضي الوفاء به في الجملة ولكن لا تبلغ مبلغ الإجاب وإن بلغت مبلغ العتاب على الترك حسب ما دلت عليه الآية في ما مأخذ أبي أمامة رضي الله عنه للقيام في المسجد جماعة كان ذلك بصورة النوافل الراتبة المقتضية للدوام في القصد الأول فأمرهم بالدوام حتى لا يكونوا كمن عاهد ثم لم يوفي بعهده فيصير معاتبا لكن هذا القسم على وجهيه الوجه الأول أن يكون في نفسه مما لا يطاق أو مما فيه حرج أو مشقة فادحة أو يؤدي إلى تضييع ما هو أولى، فهذه الرهبانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والوجه الثاني أن لا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج، ولكنه عند الدوام عليه تلحق بسببه المشقة والحرج. أو تضيع ما هو آكد، فها هنا أيضا يقطع النهي ابتداء، وعليه دلة، وعليه دلة الأدلة المتقدمة. هذا لاحظنا، هذا سبق الكلام فيه، لأن الوجه الأول من الرهبانية المنهي عنها، وهذا سبق الكلام فيه مفصلا. على الثاني هو نوع من المشقة التي تؤدي إلى الحرج. ولاحظوا كلام المصنف هنا أو تضيع ما هو آكد، أو تضيع ما هو آكد. يعني أن تكون هناك أمور واجبة على الإنسان ويضيعها بسبب أن يشق على نفسه في بعض التكاليف، هنا. وجاء في بعض روايات مسلم تفسير ذلك حيث قال فشددت فشدد علي، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر فتأملوا كيف اعتبر في ارتزام ما لا يلزم ابتداءا أن يكون بحيث لا يشق عليه الدوام إلى الموت قال فصرت إلى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك المعنى ينبغي أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتاده رضي الله عنه كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد ثم قال في صوم يوم وإفطار يوم وددت أني طوقت ذلك فمعناه والله أعلم وددت أني طوقت الدوام عليه هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في حديث مسلم حديث أخرجه مسلم قال وددت أني طوقت ذلك أي نعم وإلا فقد كان يواصل الصيام ويقول إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وفي الصحيح كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم نعم والحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا السائل يقول إنسان ألزم نفسه بطاعة في يومه في يومه أو ليلته ولكنه أتى على هذا الإنسان فتور أو كسل أو غير ذلك هل يأتم في ذلك بترك الطاعة هذه التي ألزم بها نفسه وهذه الطاعة تطاق وليست صعبة على النفس. الجواب أن لمثل هذه الحالات لوجود مثل هذه الحالات عند المكلفين وهو أن يظن بنفسه أنه أن هذه الطاعة التي ينذرها أو ينذر الالتزام بها أنها سهلة عليه وهو لا يدري بعد ذلك هل يستطيع أن يستمر عليها أو لا لمثل هذا وردت هذه الأحاديث ولمثل هذا أطال المخنف البحثي مثل هذا الموضع ليبين أنه إذا ألزم نفسه بشيء فالأصل أن يداوم على ذلك لكن السؤال لماذا يلزم نفسه بهذا لماذا يلزم نفسه بذلك لماذا لا يأخذ من العبادات ما يطيق بحسب حاله وبحسب قدرته وبحسب مصالحه التي تتنوع له مصالح الشرعية ولذلك الأصل في صاحب السؤال هذا أن يقوم بهذه الطاعة لكن يقوم بها على وجه الندب لا على وجه الوجوب لأنها ليست في حكم النذر الذي ورد في الأحاديث هذا يسأل عن ما يتعلق بحكم السواك معلوم أن حكم السواك سنة مؤكدة أخذ ذلك الفقهاء ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمتي فأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فحكمه سنة مؤكدة ولذلك ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك كثيرا حتى وهو صائم. وكان إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام استاك يستعمل السواك لأنه يطوي إطيب فمه وهذا من مصلحة أهله في بيته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا كله وكذلك في حديث الحديث الإنسان مع الآخرين وقربه منهم فإنه إذا استعمل السواك سلم من الروائح التي تخرج من باطن من الباطن فإن الإنسان تخرج منه إذا لم يستاك ويتطخر وإذا لم ينظف أسنانه وإنه تخرج منه بعض الروايح الكريهة ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك حتى وهو في الرمق الأخير عليه الصلاة والسلام طلب السواك وهو بين يدي ربه في حالة موته طلب السواك واستاك فكان يحبه وينبغي الإنسان أن يتفقد سواكه ينبغي للإنسان لتفقد سواكه فإنه أنفع له وأنفعه أيضاً لصحته فقد ورد في بعض الآثار السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مجلات للبصر والسواك فيه فوائد كثيرة لا تحصى <تصفيق> وقد عد بعض أهل العلم في السواك أكثر من مئة حديث وذلك لعناية الشريعة به أي يقول السائل هنا رجل نذر في عمله بأنه إذا ترفع في عمله إلى مرتبة أعلى، فسوف يعمل لهذا القسم الذي يعمل فيه مثلاً ذبيحة. وشاء الله أن ترفع هذه أنه ترفع في هذه المرتبة. ولكن الأشخاص الذين كانوا معه بالقسم لم يبقوا ومر على ذلك فترة طويلة فهل يلزم هذا النذر أم يسقط عنه هذا النذر يلزمه يلزمه إذا نذر إن رزقه الله كذا وكذا أن يتصدق بكذا فهذا يلزمه وهو نذر أن يعمل لهذا القسم فيعمل لهم سواء بقوا كلهم أو بقي بعضهم يعمل لمن معه في القسم الذي هو فيه هذا الذي يظهر لي والله أعلم يقول السائل هنا من أراد أن يصوم صيام داود عليه السلام فهل يعني ذلك أنه يفرد الجمعة بالصيام مع النهي عن إفرادها؟ هذا لا بأس به، لأن النهي عن إفراد يوم الجمعة معلل، ومستثنى منه كما ذكر أهل العلم من كانت له عادة، من كان له عادة فيصوم يوم الجمعة لا بأس. إيه نعم. إذا صام يوم وأفطر يوم، مثلا بدأ الخميس ثم صام ثم أفطر الجمعة، ثم صام السبت، فإنه في الذي بعده يكون الجمعة من أيام صيامه لا من أيام فطره، فإذا صام فلا بأس عليه في ذلك. لكن الأولى به أن لا يشدد على نفسه وأن يختار ما يطيق بقي سؤال أسألكم إياه أنتم الآن في مسألة النذر الذي ورد في الحديث النهي الحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر والنهي يقتضي التحريم فلماذا قال الفقهاء أن النذر مكروه وليس بمحرم ما الذي نقل الحكم من التحريم إلى الكراهة هي نعم هي نعم الأحاديث التي وردت في وجوب النفاء الوفاء بالنذر في وجوب الوفاء بالنذر ولذلك هذه من المسائل النذر الآن وسيلة فإذا كان وسيلة إلى ما يكره والذي يكره كما سمعتم أنه قد يكون تشديد على النفس وقد يكون كما ورد إنما يستخرج به من البخيل والأمر الثالث أن يظن العبد أنه في سبيل المعاوضة يعني أن الله لا يعطيه لا يرزقه إلا إذا عبده أو تصدق فكأن الله في حاجة إلى العبادة وهذا ليس بصحيح لأن الله يرزق الكافر والمسلم والطائع والعاصي والله غني عن عباده فهذه المحاذير الثلاثة الموجودة في النذر كان الأقرب أن تكون الوسيلة إليها محرمة، أليس كذلك؟ ما هي الوسيلة إليها؟ هم؟ الوسيلة إليها النذر، وكان الأقرب أن تكون الوسيلة محرمة، فلماذا كانت الوسيلة هنا مكروهة وليست محرمة؟ هذا مثله قليل في الشريعة، لكن موجود. وهن تكون الوسيلة إلى العمل المنهي عنه في درجة الكراهة فكأن المعنى المقصود للشارع أن يقول للمكلف إياك والنذر دعه طيب لأنه يؤدي بك إما إلى التشديد إلى على نفسك وأن تعلق بذمتك ما لا تستطيع الوفاء به قد يكون لا تستطيع في حياتك وبعض الحال لا تستطيع إذا مت لأن لا يكون لك تركه أو أن الذين على على التركة لا يتقون الله فيك فلا فلا يبذلون ذلك من أموا من من المال ففيه معنى التجديد من النفس وفيه معنى الاستخراج من البخيل وفيه معنى المعاوضة وكل ذلك من المحظورات فأصبحت هذه الوسيلة هنا في حكم المكروه في حكم المكروه. لكن إذا أبى المكلف إلا أن يشدد على نفسه ويلتزم بها فإن الشرع يلزمه بما ألزم نفسه به فكأن هذه الشريعة المباركة تأمر المكلف أن يدخل في النذر رفقا به ونظرا لمصلحته ثم تقول له إن أبيت إلا وتدخل في ذلك فعليك بالوفاء إيه نعم وهذه من الأمثلة المحدودة التي الوسيلة تغير في حكمها المقاصد لأن الأصل أن الوسائل لها حكم المقاصد إيه نعم طيب اكتفي بهذا المقدار ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته